ا ل ت و ا ه قل فاتوا بالتوراه فاتبوها ان كنتم صادقين فمن ا ت ى ع الله الكلمه ر بعد ذلك فهنائك هم ظالمون قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم خليفه وما كان من المشركين ان اول بيت يوضع للناس ا ل ن ا ل ذ ي ب مكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينه مقام ابراهيم ومن نقله كان امنا ولله على الناشح ذو البيت من استقى اليه سبيلا ومن كفر فان الله غ م ي عن العالمين قل يا اهل الكتاب لم تكفرون ب آ ي ا ت الله والله شهيد على ما تعملون ن و يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ الله م ا ت م ل و ن يا أ ي ه النابلسي ا ذ ي آ م ن و إ ا للعلوم الاسلاميه ن ك كافرين وكيف تكفرون آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد ولي إ ل ى صراط مستقيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن ت ق و ا ل ل ه حق تقاته واستصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اهداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته خوانا فأصبحتم وفي رحمه الله هم فيها خالدون تلك آ ي ا ت الله ن ك ل و ه ا عليك بالخطا ولا الله ذي ب ا ل م للعالمين والى الله ترجع الامور كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون وهو ا لن م م ؤ و وأفسره الفاشفون ن لن يضركم إ ل ا ذ ب وان يقاتلوكم يولوكم الادباره منا ينصرون ضربت بحضر من الله و ق ب ل من ا ل ن ا س و ب ا ء بغضب من الله وضربت ب ب ا ء غ ب من الله و ض عليهم المسكنه ذلك ب أ ن ه م كانوا يكفرون باياتهم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 ل ا يفعله من خير فلن يطفعه والله عليم بالمتقين إ ن الذين ك ب ر و ا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا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 فأنكت و م ا ظ ل ء الله ا ل ح س ن م قل ما عرفتم قد بلت البغضاء من افواه م وما تخفيهم ر ر و اكبر قد بيننا لكم و مؤمنون ُ بالكتاب َِِِْ وإن بها وإن لا شيئا ان تدعوكم حسنه تسوء و إ ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدوا شيئا إ ن الله لما ي ر م م و ن محيطا وغالبت من انك تبوء المؤمنين وقاعد الكتاب والله سميع عليم اذ همت طائفه منكم ان تفشل والله ولي وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله بذكر وانتم ا ذ ن ه فاتقوا الله لعلكم تشكون اذ تقولوا للمؤمنين أليم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 ينزلكم <متدركم> ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسودين وما ج ع ل الله إ ل ا بصرا لكم ولتطمئن ك ل و ب ك م به ومن مخاطره من الذين كفروا او يثبتهم فينقلب و ا خائبين ليس لك من ا ل أ ه ل شيء أ و يتوب عليهم او يعذبهم ف إ ن ه م ظالمون ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض يغفر لمن يشاء الله الغفور الرحيم يا أ ي ه ا الذين امنوا تاكلوا الربا اضعافا مبادرا واتقوا الله لعلكم تفلحون ر وسادوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم وجنه الارض والسماوات و ا ل أ ر ض عندهم بالمتقين والشراء والضراء والكاظمين الغيظ و ا ل آ ا ف ي ن عن الناس والله احب ل المحسنين والذين إ ذ ا فعلوا فاحشه ارض لهم ا ن ف س ا م ت ك ر و الله فاستغفروا ل ف ض ا ل ل ه ف ا س ل د ك ت و ه م و م ن ي ا ت ب ا ل ذ ن و ب ولن ن ا ل د ي ن فيها ونحن اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام داويه قبل الرسل افان ل ل ر س أ مات اوقد لم انقلبكم على اعقابكم ومن ينقلب على اعقبين فلن يضر الله شيئا وسيد الله الشاكر إلا بإذن الله بإذن كتابا ومن يرد ثواب ا ل د ن ي ا نؤتينا وتنزل ثواب نؤتيه منها الشاكرين وكان من نبي قاتل معمور فما و ل ن و ا لما ا ص ا ب ه ا في سبيل الله وما ضرفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان ق و ل وما كان قولا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا و ت ر ب ت أ ق د ا م ن ا أ ن ص ر ن ا على القوم الكافرين فآفرهم الله سراب الله الدنيا وقصن فواد الآسرة والله يحب وقصن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 بل الله مولاكم وهو غير الناصين سنلقي في قلوب الذين كفروا الله بما أ ش ر ق و ا ب الله ما لم ينزل به سلطانا وماوى النار و ب ا ل س م ا والظالمين ولقد َ ل َ ل َ ق ك م الله َّ وعده ََُ إ ِ ذ ْ تحسونهم َُْ به ِ حتى ََّ إ ِ ذ َ ا فشلتم َ ج ُْ وتنادىتم َََُْ في ِ ا ل ْْْ أ َََ ر ِ و ع ي ت ُ م ْ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 وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعانين ما استجلوه م الشيطان ببعد ما كتبوا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 إ ذ ا ضربوا في ا ل أ ر ض أ و كانوا غ ز ا أ و كانوا عندما ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك ح س ر ة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تحملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله امتن مبصره من الله ورحمه خير مما يجمعون و ل ئ أو تحشرون قتلتم لإلى الله فبما رحمه من الله انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانصبوا من خلقك فاقع و استغفر لهم و ش ا و ر ه م في ا ل أ م ر فاذا عدمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا ظالم لكم وان يضلكم فمن ذا الذي ينصركم وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي من ب امن ومن يظلم ياتي بما ولى يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كتبت وهنا م يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن جاء بسخط من الله وماواه جهنم ومد المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد م ن ا ل ل ه على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أ ن ف س ه م يتلو عليهم آ ي ا ت ه و ي ز ك ي ه م ونعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة وان كانوا ق ب ل لفي ظ ل ا ل أ و ل م ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة ق د أ ص ب ت م مثلي لا ق ل ك م أ ن هذا قل و ا م ن عند انفسكم إ ن الله على كل شيء قدير وما ي وليعلم م انتقى ا ج م ع ا الله ن فبإذن ل و المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم ت ع ا ل ى ا قاتلوا في سبيل الله أ غ ر ف ا قالوا لو نعلم كتاب يقولون ب أ ف و ا ن ه م ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتبون الذين قالوا ل إ خ و ا ن ه م وقالوا ا ذ ي ن ق ا ل لو إ خ اطاعونا ن ه م وقابوا لو أ قتلوا قل فتوءوا ام ان الموتى إن كنتم صادتين ولا صادتين تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاكم الله من فضله ي س ت ب ك ر و ن بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خ ر ف عليهم ولا هم يحزنون ن يستذكرون بنعمة من, من الله وفضل وأن يزيع ي أجرا وفضل م م الله الله لا ا ؤ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرش للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم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 إ ن م ا ذلكم الشيطان خوف اولياءه فلا تخافوهم و خ ا ف و ن ان كنتم مؤمنين ولا ي ع ج ن كالذين يسارعون في الكفر إنهم يريد الله الا يجعل له م ك ف ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان د إ ي ا و ن هناك م ش ي ا ء اخرى الخبيث الطيب من وما كان الله ل ي ط ن ع ك م من الغيب ولكن الله ل ت ب ي ر رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم أ ج ر النار ولا ي خ س ب ن الذين يبخلون بما اتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطلقون ما ب ذ ل و ا به يوم ا ل ق ي ا م ة ولله ميراث السماوات والله بما ت ر م ن و ن غ م ي ر لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله لفقير ونحن أ ظلمات ق د س ع ل ل قول الذين ل ه ق و ا الله أغنياء فقير ونحن سنكتب ما قالوا وقد لهم ا ل أ ن ب ي ا ء بغير حق و ن ق ر ج و ك م عذابا ح ق ي ق ذلك بما قدمت أ ي د ي ك م و أ ن الله <تصفيق> <اللبي> ان الله ليس رضا لام للعبيد الذين قالوا ان الله عين الينا أ ن لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قُلْ قَدْ جَاءَ وعلي بالبينات وبالذي قلتم, قلتم فان قتلتموه ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب عثم من قبلك جاء من بينات والزهر والكتاب المنير كل نفس ز ا ئ ف ة الموت و إ ن م ا توفون اجوركم يوم ا ل ق ي ا م ة فمن زقزق عني فقط ف موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه وما الحياه الدنيا إ ل ا متاع الغرور لتبنون في اموالكم و أ ن ف س ك م ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم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 ولا ت ت موسوعه ن النابلسي ر و ا به للعلوم ا ل ا ت س ل ا ل ذ ي ن يفرحون بما ربنا اننا كنا مناديا أن ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا ل ب ر ر ر ا قد تجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من زكا او انس بعضكم من ذر فالذين هاجروا واخرجوا من ديار وعودوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا و ق ا ت لاكفرن و وقتلوا ل أ عنهم سيئاتهم و ل أ ر س ل ن ه م ج ن ا ت و ل أ ر س ل ن ه م جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ثوابا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متى ث قليل فاذا خ ل و ا ربكم لهم جنات تبعين تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله ه موسوعه إن ا النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ل ي ه لفضيله <تصفيق> الدكتور ل ح م د راتب النابلسي و إ ن جئتم أ ل ا تقسطوا في ا ل ي س ا م ى فانكحوا ما طاب لكم من النساء م ث ن ا وتلات ورباع ف إ ن جئتم أ ل ا تعدلوا فواحده أ و ما ملكت ايمانكم ذلك أ ذ لا ترونوا واتوا النساء صدقاتن نحلا فانصبن لكم عن شيء مفتن ن فكلوا منيئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها عصوهم وقولوا وقالوا وقالوا لهم قولا ً معروفا ً ولا تؤتوا السفراء وقولهم قولا معروفا ولا ت ر ط ل و ا الصفاء و َ ب ق ى اليتامى َ ا ح ت َ اذاب إ َِ لهم ا ل ِ ك َ ا ح فانستم َْ منهم ْ ر ج ْ د ا فادفعوا ََ اليهم َِْْ أ َ م ْ و َ ا ل َ ه ُ م ْ ولا ََ ت َ أ ْ ك ُ ل و ه َ ا إ ِ ص ْ ر َ ا ف ً ا و َ ب ِ ذ َ ا و ا ان يكبروا َ ومن ََْ كان ََ غنيا ًَِّ ومن كان فقيرا ف ل ياكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم أ م و ا ل ه م ف أ ش ه د و ا عليهم وكفى بالله, وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب ما ترك ا ل و ا ن و ا ل ا ق ر ب و نصيبا مفروضا و إ ذ ا ق ض ر القسمه اولو الكرب واليتامى والمساكين فارزقوه وقولوا له قولا معروفا واليوش فخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموالا لكان ظلما انما ياكلون في بطونه النار وتيقظون سعارا ذ كيف يقض ا ل ن ث ي فان كن نساء فوق ف ث ن ت ي ب ل ه ن ثلثان ترك و إ ن كانت و ا ح د ة فلا نصر و ي ا ب و ي ه لكل واحد فان كان له ولد ف إ ن لم يكن له ولد وعده أ ب و ا ه فليمه ا ل ث ل س ف إ ن كان له إ خ و ه فليمه ا ل ث ل س من بعد وصيتي 残ってる。 إن ك اكثر ن من ذلك فهو الشركاء في الثلث من بعد وصيه يصابها ابدين غير مضار و ص ي ة من الله والله عليم خ م ي م تلك ع ب و د الله ومن يطلى ورسوله يدخل جنات ت د ر ي من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن ي ع ص الله ر س و ل ه و ت ع د ى حدوده يدخلنا ر م ص ا ل د ه والذين ي أ ت ي ن ا ل ف ا ح ش ة من نسائكم فاستشهدوا ع ل ي ه م أ ر ب ع ة منكم ف إ ن شهدوا ف أ م س ك و ن ن في البيوت حتى يتوفون الموت أ و يجعل الله ل ه م سبيلا والذين ي أ ت ي ن بها ف ه م ا فإن فأعرفوا ن تابا وأصلحا ع ه م ا إن الله ك الحسنى ن توابا م م ا التوبة ل ع الله من الذين يعملون السوء يعملون من جاء وكان الله ل ع ي موسوعه خكيما ل ي ت ا ل النابلسي ذ ي ي و ن ا ل ئ ا إذا ا ت حتى أحدهم خضر ل م و ت ق ل ا ل و م الاسلاميه ن ن و و ت ن لتذهبوا ب ب ع ض ما آ ت ي ت م و ن إ ل ا أ ن ي أ ت ي ن ا ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة وعاشروهن بالمعروف ف إ ن كرهتمون فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا وان اردتم استبدال زوجي مكان زوجي واتيتم احداه النقر طاه فلا تاخذوا منه شيئا ا ت ا خ ذ و ن له بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذناكم ولا موسوعه النابلسي س ء ا ما ق للعلوم ف ف إنه كان ت الاسلاميه ب ي ع و أ اسماء ت ا ل أ و الله أ و و ا ت ك م ا ل ر ض س ن ى اللاتي دخلتم بهن ف إ ن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلاه ابنائكم الذين من اصلابكم و أ ن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلكم